الموقع الرسمي ل ف ض ي ل ة الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله يقدم, يقدم, لكم, هذه يقدم لكم, لكم هذه الماده ة الحمد ل ل رب العالمين وصلاة والسلام على رسول شهيرة وأصحابه مناقبه العالمين والصلاة والسلام الله الأمين شخصيتنا وفضائله على وعلى آله وأصحابه أجمعين شخصيتنا شخصية عظيمة وجد عظيمة مناقبه شهيرة وفضائله عظيمة شخصية السديدة وجد أقواله سديدة و أ ح و ا ل ه ر ش ي د ة هكذا يقول عنه الحافظ بن كثير في ا ل ب د ا ي ة و ا ل ن ه ا ي ة صاحبنا لهذه ا ل ل ي ل ة من الشخصيات ا ل م م ي ز ة جدا في ا ل إ س ل ا م و أ و ل درس يستفاد من حياته أ ن ه نذر نفسه ووقته لله تعالى و أ ن ه لم يستريح في هذه الدنيا قط هو جعفر ابن أ ب ي طالب ا بن عبد المطلب ا بن هاشم الهاشمي القرشي ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم أ س ل م وكان ترتيبه في الحادي والثلاثين نمر 31 قبل أ ن يدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم دار بن ا ل أ ر ق م أ س ل م مبكرا و أ س ل م ت معه زوجه و أ س ل م على يد أ ب ي بكر الصديق بالرغم من انه هو ابن عم النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ويعده أ ه ل السير أ س ن من علي بعشر سنوات حيث كان أ ب ن ا ء أ ب ي طالب طالب وبعده بعشر سنوات عقيل وبعده بعشر سنوات جعفر وبعده بعشر سنوات علي وبالرغم من ذلك أ س ل م جعفر الله عنه وزوجه أ س م ا ء بنت عميس ا بن معبد ا ل خ ث ع م ي ة رضي الله تعالى عنها أ س ل م و ا مبكرا ولما باقعت عليهم م ك ة خرج مهاجرا إ ل ى ا ل ح ب ش ة وما ذكرت ه ج ر ة ا ل ح ب ش ة وكانوا فوق الثمانين إ ل ا ذكر جعفر الغريب في ا ل أ م ر أ ن جعفر لما هاجر إ ل ى ا ل ح ب ش ة ربما كان في ا ل ح ا د ي ة أ و ا ل ث ا ن ي ة أ و ا ل ث ا ل ث ة والعشرين من عمره على اختلاف بين هذه السير لكن إ ذ ا بالغنا نقول أ ن ه كان في ا ل ث ا ل ث ة والعشرين عمر الثلاثه والعشرين س ن ة مزوج ه ا ج ر لما ج ا ء و ا للكلام قدمه المهاجرون عليهم ليتكلم بين يدي ملك الحبشه ة النجاشة وأنا جدا زول مستغرب م ر ع النجاشي سنة الناس ممكن يتصدر ويقود الناس ويتكلم ويسأله عمره ع الثلاثة و ر ن سنة ثم رضي الله عنه لما هاجر إلى الحبشة الحبشة ثم لما محمد رضي هاجر في الله الله إلى ولد له وعون وعبد、الله. يحيى ولد أ س م ا ء بنت عميس من علي بن أ ب ي طالب لكن ولد لجعفر و مكث في الحبشه عشر سنوات س ع ج ر الهجرة ن ولذلك يقال عن الرجل أ ن ه صاحب هجرتين يعني هاجر من م ك ة إ ل ى ا ل ح ب ش ة وسرعان ما رجع من ا ل ح ب ش ة بعد أ ن انفرج ا ل أ م ر إ ل ى ا ل م د ي ن ة و أ د ر ك ا ل ه ج ر ة من م ك ة إ ل ى شنو الى ا ل م د ي ن ة فهاجر شنو هجرتين الهجره ا ل أ و ل ى من م ك ة إ ل ى ا ل ح ب ش ة والهجره ا ل ث ا ن ي ة من م ك ة إ ل ى ا ل م د ي ن ة أ م ا جعفر فصاحب ه ج ر ة و ا ح د ة ط و ي ل ة دخل جعفر رضي الله تعالى عنه ومعه م ج م و ع ة من ا ل ص ح ا ب ة ومنهم ح ب ي ب ة رمل ة بنت أ ب ي سفيان وقد تزوجها النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام وهي في ا ل ح ب ش ة وهو في المدينه ة ي في الحبشة وهو في المدينة وارسل ه و في ل م د ي ن ة و أ ثم أ ر س ل ت إ ل ي ه رضي الله تعالى عنها جعفر رضي الله عنه لما دخل ا ل ح ب ش ة وقف موقفا عجيبا نم على بلاغته وعلى فصاحته وعلى ر ج ا ح ة عقله وعلى س ع ة أ ف ق ه لما دخلوا إ ل ى أ ر ض ا ل ح ب ش ة أ ر س ل ت قريش عمرو بن العاص هذا ثابت وروايتان إ م ا عبد الله بن أ ب ي ر ب ي ع ة و إ م ا ع م ا ر ة بن الوليد الاختلاف بين أ ه ل السير وقد تكون قريش أ و ف د ت وفدين ي وكان عمرو بن العاص ثابتا ولكن مر م عمار ه ع بن الوليد ومر معه عبد الله بن أ ب ي ر ب ي ع ة لما وصلوا إ ل ى ا ل ح ب ش ة دخلوا على النجاشي وكان النجاشي يعرفه ل أ ن النجاشي كان رقيقا في ج ز ي ر ة العرب لما عدا عليه أ ب ن ا ء عمومته في الملك وكان النجاشي ذا ر أ ي وذا ق و ة وذا حزم المهم كان يعرفه فجلس عمرو بن العاص عن يمين النجاشي وعبد الله أ و عمار ة بن الوليد على شماله وجاءوا بالهدايا و أ ع ط و ا ا ل ا س ا ق ف ة الذين بين ي د ي النجاشي هدايا ثم تكلم وقال إ ن قوما و أ ح د ا ث خرجوا علينا و لجوا إ ل ى أ ر ض ك سفه أ ح ل ا م ن ا و سبوا الهتنا المهم أ و غروا صدره فقال النجاشي لا أ ح ك م حتى يحضروا و أ س م ع منهم ياخذوا لزول فاهم قال كذا نشوف الناس دين والله نحن زول بحكم طوالي يا خلي لو واحد ن ض م ليش ساكن في زول انت بتقول بالله والله ما عنده حق طوالي بس ب س ر ع ة س ر ع ة لكن ق ا ل و كذا ج و فجاء جعفر وقال لهم أ ن ا خطيبكم والله ج ع ف ر هذا وعي وعشري دخلوه د ع ل ى النجاشي فدخل وجلسوا على ا ل أ ر ض عمري بن ع اصلا ما دخل س ج د ل ل ن ج ا ش ي جعفر و م ع ه لم يسجدوا فقال النجاشي لجعفر لما لم تسجد قال لقد جاءنا رسول أ خ ب ر ن ا أ ن السجود لله وحده السجود لله وحده فقال النجاشي لجعفر ما هذا الدين الذي أ ب ي ت م و ه فلم تدخلوا في دين ابائكم ولا تدخلوا في ديننا قال لقد كنا قوم في ج ا ه ل ي ة والله جعفردا ياخذ أ ي براه موقف براه موقف خذ المواقف الثانيه براه موقف كنا في ج ا ه ل ي ة نعبد ا ل أ ص ن ا م ونشرب الخمر ة ونفعل الفواحش ونريق الدم أعرف؟ شوفوا الكامل كله ثم جاءنا نبي منا نعرف نسبه ونعرف شرفه فينا ف أ م ر ن ا ب أ ن نعبد الله وحده و أ م ر ن ا بصدق الحديث و ص ل ة الرحم و ح ر م ة الدماء وحسن الجوار ازولي اختصر الاسلام لما اختصموا اه ازولد عمره ثلاثه وعشرين س ن ة ويادوب الاسلام جديد الشريعه ذ ا ت ما اكتملت يادوب الناس في م ك ة ا ل ص ل ا ة ما فرضوه كويس يا ياخذون ف ا ه م فهم ا شديد ف أ ع ج ب النجاشي بهذا الكلام وقال هل معكم شيء مما جاء به نبيكم ق ر أ عليه جعفر س و ر ة مريم فاهم ذاته اختار ا ل ص و ر ة ا ل م ن ا س ب ة مع النازل ما قرا اي ح ا ج ة قرا ص و ر ة مريم لما فرغ منها اذا النجاشي يبكي و ا ل ا س ا ق ف ة يبكون اخذ النجاشي عودا من الارض وقال ان الذي قلتم لم ي ع د ما جاء به عيسى هذا العود وانه هو النبي الذي بشر به عيسى في الانجيل واني اشهد انه رسول ولولا ما انا فيه من الملك ل أ ت ي ت ه وكنت أ ن ا الذي أ ح م ل نعله و أ و ض ئ ه ياسلام ان جاشده ا ل م ع ج ب ئ ه أ ص ح م ه بن ا ل أ ي ج ر ذا اسم ه أ ص ح م ه بن ا ل أ ي ج ر قام طلع عمري بن العاص قال لي عبد الله بن, بن أ ب ي ر ب ي ع ة ل أ ق و ل ن في النجاشي فيهم قولا ي س ت أ ص ل شافتهم قال والله أ ق و ل لكم <تصفيق> ا ق ت ل و ا م ر ة و ا ح د ة وكان عبد الله بن أ ب ي ر ب ي ع ة أ ر ق ى قال يا عمرو هؤلاء أ ب ن ا ء عمومتنا و أ ر ح ا م ن ا و إ ن خالفونا لا تفعل قال لافعلن ثاني يوم ما شغلو ا انهم يقولون في عيسى ومريم قولا عظيمه يقولون أ ن عيسى ع ب د من العبيد غضب النجاشي غضبا شديدا وغضبت ا س ا ق ف ة وسمع جعفر الخبر فاستشار أ ص ح ا ب ه يا اخوانا ق و ش ن ثم ق ا د لهم جعفر والله لا أ ق و ل إ ل ا ما جاء به رسول الله والحق داركتلنا بس نقول حق فلما دخل أ ج ل س ه م وقال ما هذا القول الذي قلتموه في عيسى عليه السلام قال هو عبد الله ما عبد ساكت ما تقول عبد ساكت فعلا شينه لو تقول لا عبد ساكت لنبز لكنه ما تقول له عبد الله بتكون رفعته شديد هو عبد الله وكلمته أ ل ق ا ه ا إ ل ى مريم وروح منه قال النجاشي انما قلتم الحق فضجت ا ل أ س ا ق فلم و يرضوا هذا الكلام وكان هذا سببا لقيام م ع ر ك ة ك ب ي ر ة في أ ر ض ا ل ح ب ش ة عزل النجاشي ب م ؤ ا م ر ة من ا ل أ س ا ق ف ة غير أ ن النجاشي استعاد ملكه وقاد حربا وقتالا عظيما قال لجعفر أ ن ت م آ م ن و ن في أ ر ض ي و إ ن من آ ذ ا ك م آ ذ ا ن ي و إ ن من وصلكم وصلني تقوموا شئتم قاطع قالوا الله ما شئتم في هذه الأرض. ولما وقعت قال اعبدوا ولما كلام ما المعركة ومعه الله الأرض كونوا جعفر على نادى هذه شقٍ في من النهر شرقيه ف إ ن انتصرت فالارض أ ن ت م فيها و إ ن غلبت ففروا بدينكم وقد اختلف العلماء في النجاشي هو صحابي ل أ ن ه لم ير النبي صلى الله عليه وسلم ويشترط أ ن ه ينبغي أ ن يحضر النبي وهو مؤمن لكن النجاشي مؤمن ما في ذلك شك ما في ذلك يا شك وقد صلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاه الغائب بقي جعفر عشر سنوات في الحبشه ة ا ا ل ص ح ب وجاء و جعفر في س ف ي ن ة مع أ ب ي موسى ا ل أ ش ع ر ي وموسى كان في اليمن قال قصدنا ا ل م د ي ن ة ف إ ذ ا ب ا ل س ف ي ن ة أ ن ز ل ت ن ا إ ل ى ا ل ح ب ش ة فوجدنا فيها جعفر فرجعنا معا وكان النبي يقول أ ه ل ا ل س ف ي ن ة لهم هجرتان أ ه ل ا ل س ف ي ن ة عندهم شنو هجرتين عد من م ك ة إ ل ى ا ل ح ب ش ة ه ج ر ة ومن ا ل ح ب ش ة م ب ا ش ر ة إ ل ى ا ل م د ي ن ة ه ج ر ة ولقد جاء جعفر بن أ ب ي طالب يوم فتح خيبر والنبي قد انتهى أ و أ و ش ك أ ن ينتهي من فتح خيبر وفيها قال مقولته ا ل م ش ه و ر ة لا أ د ر ي ب أ ي ا ل أ م ر ي ن أ ن ا أ ف ر ح أ ب ي فتح خيبر أ م بقدوم جعفر و أ ث ب ت أ ه ل السير أ ن رسول الله قام إ ل ى جعفر واعتنقه وقبله بين عينيه يستاهل يستاهل قبله بين عينيه ز ل قاعد عشر سنوات في أ ر ض بعيد ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم إ ل ى لم يدرك جعفر ا ل ح د ي ب ي ة خرج ل أ ن ه أ ص ل فتح خيبر جاءت بعد ا ل ح د ي ب ي ة وهي التي جاءت في قول الله تعالى ومغانم ك ث ي ر ة هذه خيبر وعدكم الله مغانم ك ث ي ر ة ت أ خ ذ و ن ه ا فعجل لكم هذه يعني خيبر لكنه أ د ر ك ع م ر ة ا ل ق ض ي ة ع م ر ة القضاء وفي ع م ر ة القضاء أ ع ط ى النبي صلى الله عليه وسلم جعفر منقبه جديده لمناقبه تضاف إ ل ى مناقبه وهي أ ن ه ا ب ن ة ح م ز ة رضي الله تعالى عنه في م ك ة أ خ ذ ه ا النبي سلم فتنازع فيها ثلاثة. علي بن أبي طالب وجعفر ت ن ا فيها ز ع وتنازع فيها زيت. زيت بن يعتبر بن كان فيها حارثة زيد زيد زيد ح متزوج ز ة أخوه ما كان ف وفعلا وجعفر ا الصداقة ابن كانت الله عنه هذا ابنه هذا ر رضي أخوه على عنه عمه يعني حبيمة ح م ة ن و ع ف ر متزوج باسماء أ س م ء و أ خاله ة البت أسماء ا ل ت خ البت ن ابن حمزة ا عبد م ط ل م ز و ج بسلمة بنت الحارث وسلمه و أ س م ا ء اخوات ل أ م ودي كمامره ن م خ ت ل ف ة هند م ن ت عوف دي جابت ا ل ج م ا ع ة دي كلهم جابت أ م الفضل ز و ي ة العباس بن عبد المطلب و ام الفضل بنت الحارث و الي بسموها ل ب ا ب ة بنت الحارث و أ ن ج ب ت ميمون بنت الحارث أ م المؤمنين زوج النبي ا ل أ ك ر م صلى الله عليه وسلم و أ ن ج ب ت ع ز ة أ و العصماء بنت الحارث وهذه أ م خالد بن الوليد و أ ن ج ب ت س ل م ة بنت الحارث و ل ز و ج ة ح م ز ة و أ ن ج ب ت أ س م ا ء بنت عميس وهذه زوج جعفر فكان يقال هند ا ما ب اكرم س وحمزة ب الصديق وعلي بن أبي طالب ابن طالب وعلي وجعفر س اصهارا أخذ أم الفضل كان وأخذ ميمونة النبي ل ل ا ل منها م اليه م الفضل و م ي م و ن ة و أ س م ا ء بنت بنت عميس رضي الله تعالى عنهم أ ج م ع ي ن المهم لما راجعين قال النبي صلى الله عليه وسلم لجعفر أ ش ب ه ت خلقي وخلقي قالوا انت تشبهني في أ خ ل ا ق ي وفي ش ك ل ه وكان شديد الشبه ولذلك يقول ابن كثير وكثير من أ ه ل السير أ ن جعفر لما سمع هذا حجل حجل يعني نقز أ خ ل د و ن نقزه حجل والحجل عند العرب أ ن يمشي خطوات برجل و ا ح د ة و أ ج ر ف ع هامته دا الحجل الحجلان طبعا إخواننا في ناس في السودان ب ي ق و ل و ا إ ن جعفر جدهم رضي الله عنه ا ل أ م ه ا ل ش ك ر ي ة ا ل ش ك ر ي ة في السودان ب ي ن ت م و ا إ ل ى جعفر و قلنا الكواهر ب ي ن ت م و ا إ ل ى منو إلى ل ا زبير بن العوام و ا ل ز ع ل ي ة و ا ل ز ع ل ي ن بينتسبوا إ ل ى العباس يعني هذا معروف في السودان بينتسبوا إ ل ي ه ف جعفر رضي الله عنه حجل لما قال أ ش ب ه ت خلقي وخلقي ورجع جعفر إ ل ى ا ل م د ي ن ة غير أ ن جعفر كان يؤرقه شيء هذا الشيء كلما تحدث معه ا ل ص ح ا ب ة قالوا له لم تشهد معنا بدرا لم تر ى أ ح د ا لم تر ى ا ل خ ن د ق ة فكان هذا الامر يقلق جدا شوف جعفر هذا خرج من م ك ة ومكث في الحبشه عشر سنوات وجعل ا ل م د ي ن ة أ د ر ك خيبر و ع م ر ة ا ل ق ض ي ة كلها سبع اشهر بعدها عقد النبي صلى الله عليه و سلم لواء للخروج إ ل ى موته غ ز و ة موته و موته م ن ط ق ة في الشام سمع النبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام و جعفر متسوق للجهاد شو و ز لكن و ربك يخلق ما يشاء و يختار خرج إ ل ى موته في ث ل ا ث ة آ ل ا ف جمعت الروم هرقل جاء في م ا ئ ة أ ل ف و معه رجل من العرب ا ل م س ت ع ر ب ة في بلاد الشام يسمى مالك بن ز ا ف ل ة معه م ئ ة أ خ ر ى م ئ ة ألف م ئ ت ي ن أ ل ف عقد النبي صلى الله عليه وسلم جيشا فيه ث ل ا ث ة آ ل ا ف وقال أ م ي ر ك م زيد ف إ ن أ ص ي ب فجعفر ف إ ن أ ص ي ب فعبد الله بن رواحه وكان إ ذ ا قال ف إ ن أ ص ي ب تحقق أ ن ا طبعا مستغرب في ا ل ص ح ا ب ة الواحد ة ما ي ق و ل ه إ ن أ ص ي ب فلان د ا يفرض ا يمشي ثاني يقول أ ن ا خلينا ي ن م ر ة ج ا ي ة ل أ ن النبي يقول ف إ ن أ ص ي ب ان ت أ ك د أسكرينا قال, قال له يهودي نبيكم قال ي هو د ي نبي ك م ق اقسم ل الأنبياء إن فإن أصيب وإن أصيب إذا ا ا صدقوا إن كان ل و صاحبكم إن نبي ف ت ص ي نبي ب قال ق له هو و أ س على هذا بعد ما شاء خرج ا ل ث ل ا ث ة رضي الله تعالى عنهم إ ل ى غ ز و ة م و ت ة لما نزلوا في ارض يسمى ارض معان دي يعني المنطقة دي كلها من الأردن في منطقة تسمى الكرك وذات ل ا ت ا ث فاجتمعوا وتفاكروا فقال بعضهم نرسل إ ل ى رسول الله صلى الله عليه وسلم ر س ا ل ة يعطينا مددا أ و يفتح علينا ب ر أ ي فقال عبد الله بن ر و ا ح ة يا قوم أ ن ت م لم تقاتلوا الناس بعدد انما ب إ ي م ا ن و إ ن التي خرجتم لها تطلبون ا ل ش ه ا د ة هي بين أ ي د ي ك م فشجع الناس فعقد زيد لواءه فجعل على ميمنته رجل من بني ع ذ ر ة يسمى ق ط ب ا بن قتاده العذر وجعل على ميسرته رجل من ا ل أ ن ص ا ر يسمى ع ب ا ي ة ا بن مالك ا ل أ ن ص ا ر ي عقد اللواء كذلك و ب د أ ت ا ل م ع ر ك ة تعتبر من أ ك ب ر ملاحم ا ل إ س ل ا م م ل ح م ة ملحمة يعني بمعنى、الكلمة. اخذ ل ل ك م ة أ الرايه زيد كما قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام وشاطع في رماح القوم شاطع معناه دخل في نصهم وقتل في الصحيحين نادى النبي صلى الله عليه وسلم و ا ل م ع ر ك ة د ا ئ ر ة نادى أ ه ل ا ل م د ي ن ة ا ل ص ل ا ة جامعه في غيض وقتها فاجتمعوا فصعد المنبر قال أ خ ذ الرايه زيد بن ح ا ر ث ة ف أ ص ي ب فاستغفروا له ا ل م ج د كله استغفر ل ه قال ف أ خ ذ الرايه جعفر ولما أ خ ذ ه ا جعفر قال يحبذ ا ل ج ن ة واقترابها ط ي ب ة وبارد شرابها الروم روم قد دنا عذابها ك ا ف ر ة ب ع ي د ة أ ن س ا ب ه ا علي الا قيتها ضرابها قال ف أ ص ي ب جعفر فاستغفروا له وعيناه تذريفان الدموع في الصحيحين ا ل م ع ر ك ة حصت هناك ونقذ لهم طوال طوالي م ب ا ش ر ة نقذ لهم طوالي ف أ خ ذ الرايه عبد الله بن ر و ا ح ة ثم تردد النبي وقف طويلا ثم قال ف أ ص ي ب فتغيرت وجوه ا ل أ ن ص ا ر ي فقال فاستغفروا له فسري عنهم بعد ذلك ت ه ل ل ت وجوههم فاستغفروا م ع ن ا ه شهيد ثم أ خ ذ الرايه ثابت بن أ ك ر م العجلاني وقال يا أ ي ه ا الناس اصطلحوا على رجل ثم أ خ ذ ه ا خالد بن الوليد خالد بن الوليد أ س ل م له ثلاثه اشهر يا, يا دوب اسلم له ثلاثه ش ر و اشهر ل ل والله أسلم له ثلاثة ه يا نحن ما فينا فايدة أخواننا ما ما فينا نحن نحن قال فاخذ أ خ ذ ل ر ي ة ف أ ا ل ر ا ي ة خالد و إ ن ه لسيف من سيوف الله ينصر الله به قال بغير إ م ر ه يعني رسول ما بقوا ب ر ا ه بقامر ثم انحاز بالناس وكان هذا نصرا ثلاثه الف دين مغرور انتهوا منهم م ر ة و ا ح د ة الثلاثه الف دين ماتوا منهم سبع ة ا ر ن ف ر بس والروم ب ا ل آ ل ا ف قال خالد يوم م و ت ة انقطعت في يميني ت س ع ة اسياف تسع ة سيوف السيف ده ب ي ن د ر ب ي و بدربي ي م ن ه ا ل ت قايل قايل بدربيو عشر ولا بيقطع بيو شجر بدربيو ي انا ادمين ا ل ت س ع ة دي اتعوجت ياما ي ر من ا ل سيف وش سيف ت ا ن ي والله لو أ د و ك صوت تسع ة سيطان قال له دق و الناس دي والله تقول ا ل خ و ا ن خلوني تسع ة سيطان قال قطعها بقطعها تسع ة سيطان خلي تسع ة سيوف قال فما ثبتت إ ل ا ص ف ي ح ة ي م ا ن ي ة حديث البخاري تسع ة سيوف وسيف النخيل سيف يماني تجيد ذا ل ف ض ل ي ا خ د ا ل قاتل قتال شديد ف أ ص ي ب جعفر رضي الله تعالى عنه يقول عبد الله بن عمر وكان شاهدا لقد ر أ ي ت في جسد جعفر الحديث البخاري بضعه وتسعين ط ع ن ة بضعه وتسعين بضعا وتسعين ط ع ن ة و ر م ي ة في جسد جعفر وكلها من قبله ح ا ج ة ب و ر ما في تخيل كم تسعين ط ع ن ة في زول بقدام بقدام بس كم تسعين ط ع ن ة هذا في البخاري قول ابن عمر و أ ن ه أ خ ذ ا ل ر ا ي ة حتى قطعت يمينه وقد عقر جعفر فرسا له أ ش ق ر كتل الفرس وفي هذا فقه عظيم قتل الحيوان الذي يستفاد منه حتى لا يستفيد منه ا ل ك ف ر وهو أ و ل من عقر فرسا في سبيل الله الكلام ده س ن ة ت م ا ن ي ة من ا ل ه ج ر ة في جماده بعد ت م ا ن ي ة سنين من الجهاد الله ما هدى واحد من ا ل ص ح ا ب ة يعقر فرس ه إ ل ا جعفر ليكون ا ل أ و ل أ و ل من عقر فرسه في سبيل الله والله يا اخوانا ن يا اخي جعفر ده عجيب قطعت أ ي د ي ه وغزت الراي على جسده فانطلق عبد الله بن رواحه كالسهم ف أ خ ذ ه ا ورفعها وقاتل بها رضي الله عن ا ل ص ح ا ب ة أ ج م ع ي ن أ ص ي ب جعفر وقتل جعفر رضي الله تعالى عنه يوم م و ت ة قالت ع ا ئ ش ة ر أ ي ت الحزن على وجه النبي صلى الله عليه وسلم بقتل جعفر ثم جاء ع ل ى إلى بيت أ س م ا ء وتحكي أ س م ا ء ا ل ق ص ة تقول دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم و أ ن ا علمت ب ع و د ة جعفر وقد عجنت عجيني ودهمت عيالي قال أ ي ن عيال جعفر قال ف ج ئ بهم فشمهم وبكى وقبلهم وبكى قال عبد الله ا بن جعفر والحديث في سنن أ ب ي داود والترمذي وصححه ا ل أ ل ب ا ن ي قال اللهم اخلف جعفر في ورث أ ه ل ه خيرا و أ خ قال وشال يميني رفع يمينه وبارك لعبد الله في ص ف ق ة يمينه ثلاث مرات ثم قالت ا س ت ر ا ب ت أ س م ا ء قالت أ ص ا ب جعفر مكروه قال نعم أ ص ي ب اليوم جعفر قال عبد الله فبكت أ س م ا ء تفرح تفرح يعني تزيح الفرح عنهم تزيح التفاؤل تسمي وتسمي تقول مفازة وزول يا اللذيقة سليم العيان يقوله في في, في مصر. مصرين عيان يقول لك بعافية شوية بعافية شوية كويس لكن بعافية شوية يبسطوا عيان بعافية شوية يقول الفرح الصحراء الواحد أخواننا العرب ناس أخواننا ما معناجة مظلوب لو له له لك لكن مصر عنهم من شنو وده وده لك م ع ن ا ه ان شرعي بكويس ع ن ي فقال تفرح يعني تزيل الفرح تفرح من تزيل الفرح معناه قعد ت ت ا ل ب وتقول كده فذكرت ل ل ن ب ي يتمنى قالت لي يا خاله جحفر ا ل صغار شفع فقال لها ا ل ع ي ل ة تخافين عليهم و أ ن ا وليهم في الدنيا و ا ل آ خ ر ة ت خ ا ف عليهم العيله و أ ن ا وليهم في الدنيا و ا ل آ خ ر ة ص ح ا ح ا ل أ ل ب ا ن ي الحديث ص ح ا ح ا ل أ ل ب ا ن ي وفيها قال صلى الله عليه وسلم ما قلت لك مناقب ك ث ي ر ة اسمعوا لالي جعفر طعاما ف إ ن ه م أ ت ا ه ما م يشغلهم ف يصنع سنة أبي داود الحديث والترمذي ي داود و لعبد ج ف ر طعام الناس ما لهم و ا ش ي د ا ل ح ز ن د خ ل عليهم شديد ا ل ن ا ا ا س ل م ر ت ح و ا أنا جعفر مهاجر الله أعتبره جعفر في سبيل د و هو م ا البطل ا ل ذ ي لم يهدأ له يهدأ بان ه والتلمذي ب ق ا ا لم يستريح يوما من الدهري ياسلام ا ل فجعفر حزن النبي الله صلى عليه ا ل شديد و ا ح ت ن ى بعياله في صح ي ح مسلم أ ن النبي صلى الله عليه وسلم ذ ا استقبل الجيش في ر و ا ي ة غير مسلم استقبل الجيش وجاء الصبيان فقال خذوا للناس في الجيش خ ذ واحملوني صبيانكم و أ و ي ع ط و ن ي أ ب ن ا ء جعفر وكان إ ذ ا رجع من ا ل م د ي ن ة وخرج الصبيان ا س ت ق ب ل و ن ه حتى في غير موته يعني أ م ا م ه ويضع أ ب ن ا ء فاطمه عن من خلفه على ا ل د ا ب ة كما في صح ح ي مسلم وكان يحب عبد الله بن ج ع ف ر حتى في يوم دخل على أ ب ن ا ء ج ع ف ر فقال اتوني ب أ ب ن ا ء ج ع ف ر والحديث أ ي ض ا صحاو ا ل أ ل ب ا ن ي هو في س ن ة ابي داود ر أ ى محمد بن ج ع ف ر قال هذا أ ش ب ه ب ع م ن ا أ ب و طالب ا لو ل بجد يعني أ ب و طالب ولما ر أ ى عبد الله قال هذا أ ش ب ه ب عبد الله بن ج ع ف ر ودا كمان أ م براو والله لو ق ع د ت ل كلبكم عم ن ن ا ق ب عبد الله بن ج ع ف ر يا عبد بن جافر هيا عبد الله بن ج ع ف ر هيا عبد الله بن جافر جات ء م ر ة ت س أ ل و ا راكب حصان قالت ياخديني وما عرفتهم باسم الطرف ا ل نزل قال لا سوق الحصان و م ش ي الناس قال لا اسمع يا اخي هي ما عرفك أ ن ت عبد الله بن جعفر ما أ ص د ك بس في الطريق سكت لقتل وبعدين مثل هذه كانت تريد الشيء اليسير قال إ ن كانت لا تعرفني ف أ ن ا أ ع ر ف نفسي و إ ن كان يرضيها اليسير ف أ ن ا لا يرضيني إ ل ا الكثير ده عبدالله يا عبدالله ده ده د براو بالله المجحفر يا المجحفر خليه أخي قال عبد الله بن جعفر والله ما اتجرت في شيء إ ل ا ربحت ي ه حتى ظننت أ ن ي لو رفعت الحجر لوجدت تحته درهما أ و دينارا ز ل د ع ل ى الرسول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام يعني باختصار قال الله يملا يدق اللو يبدو تتمل ولا تتملي جتمال وكان جعفر بن أ ب ي طالب أ ب ا للمساكين يقول أ ب و هريره رضي الله عنه م ح ت ذ ى النعال ولا ركب المطايا بعد رسول الله أ ف ض ل من جعفر بن أ ب ي طالب يعني في الجود والكرم قال أ ب و ه ر ي ر ة والحديث في البخاري كان جعفر رضي الله عنه ياسلام ا ل والله الزول السمو ه جعفر انا ادقو سموه على جعفر دك والله ما اخذوا الا ح ا ج ة لكن ا ل م ش ك ل ة تلقى لك زول و س م ي ن ه جعفر وتلقاه ما فهم أ ي ح ا ج ة ياخي أ جعفر قال أ ب و ه ر ي ر ة ي أ خ ذ ن ا نتعشى معه ف إ ن لم يجد شيء أ خ ذ ا ل ع ك ة الوعاء ع ك ة ذا ا ل اللي خدت فوق الناي ل الوعاء اللي خدت فوق ا ل ل س م ن قال وفيه عسل قال فيشقه ونلعقه لعقا ما عنده ح ا ج ة يجيب لنا الماعون يشق ل ه يرحس لحس حتى إ ذ ا ما عنده ح ا ج ة كان ج ح ف ر معروفا رضي الله تعالى عنه بالجود والجود قديم عندهم الجود قديم في بني هاشم هاشم الذي هشم ا ل س ر ي د ه ل أ ه ل م ك ة وبالتالي جعفر رضي الله عنه جوده قديم وفضائله جمه جعفر ا بن أ ب ي طالب رضي الله تعالى عنه جاءت فيه أ ح ا د ي ث تعين أ ن ه في ا ل ج ن ة بعد أ ن قتل يوم موته قال صلى الله عليه وسلم والحديث عن ابن عباس وهو عند الطبراني في معجمه وصححه ا ل ب ا ن ي في صحيح الجامع الصغير دخلت ا ل ج ن ة ا ل ب ا ر ح ة إ ذ ا جعفر ملك من ا ل م ل ا ئ ك ة يطير بجناحين و إ ذ ا ب ح م ز ة متكئ على سريره السلامة قال دخل الجنه قال لهم بارح بحفر ا ل ص ح ا ب ة قال لهم بارح دخلت ا ل ج ن ة لقيت جعفر طاير مع ا ل م ل ا ئ ك ة ولقيت ح م ز ة متكئ على سريره دخل ا ل ج ن ة زمان ومتكئ على السرير الناس زين آ م ن وايمان إ جد قال لك إ ي م ا ن إ ي م ا ن قال لك ايمان ت و ت ف أ ص ي ب ه قال لك ا ي ت م و ت قال ط و ا ل م ايمان ش و ت ق ا بن أ ب ي ط ا ل ب قال ا ل ن ب ي صلى ا ل ل ه ع ل ي ه و س ل م و ا ل ح د ي ث في ا ل ت ر م ذ ي أ ي ض ا قال رأيت جعفر ا ن أبي ط ا ل لك ا م ا ن يطير بجناحين مع ا ل م ل ا ئ ك ة في ا ل ج ن ة وفي ر و ا ي ة صححه الحافظ ا بن ا ل حجر ر أ ي ت ا بن أ ب ي طالب في ا ل ج ن ة ملكا يطير قوادمه مترجه بالدماء قوادم يقول قد الأطراف الأجنحة بالدماء معنى تحت كثير أيديه الحافظ هذا في الجهاد في سبيل الله ف أ ب د ل ه الله بالجناحين وفي البخاري كان عبد الله بن عمر إ ذ ا وجد عبد الله بن جعفر يقول السلام عليك يا ابن ذا الجناحين وقد اشتهر أ ن ه الطيار اشتهر ذلك وبلغت شهرته ا ل آ ف ا ق ب أ ن ه جعفر الطيار ل أ ن ه يطير في ا ل ج ن ة يا اخوانه صلى الله عليه وسلم قال ش ا ف طير في ا ل ج ن ة بجناحين وفي ر و ا ي ة ر أ ي ت جعفر ملكا يطير مع ا ل م ل ا ئ ك ة بجناحين في ا ل ج ن ة والله يا اخوانا ن الناس دلوقوها جعفر بن أ ب ي طالب كما أ س ل ف ت في م ق د م ة عظيم جد عظيم هو صاحب المناقب ا ل م ش ت ه ر ة والفضائل ا ل ج م ة و ا ل أ ق و ا ل ا ل س د ي د ة و ا ل أ ح و ا ل ا ل ر ش ي د ة قتل جعفر في ا ل س ن ة ا ل ث ا م ن ة من ا ل ه ج ر ة ا ل ن ب و ي ة في جمادى ا ل آ خ ر ة رضي الله تعالى عن جعفر و رضي الله عن أ ه ل موته جميعا و رضي الله عن ا ل ص ح ا ب ة أ ج م ع ي ن وبلغنا و إ ي ا ك م معه م بمنه وكرمه وجوده إ ن ه ولي ذلك والقادر عليه وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آ ل ه وصحبه وسلم